بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشية هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه وجوه يومئذ عاملة ناصبه عاملة ناصبه تصل ناراً حامية تسقى من عين آلية تصل ناراً حامية تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية وجوه يومئذ لتعيها راضية في جنة العالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية لا تسمع فيها لاغية فيها عين فِهَا سُر النَفُعَتُ وَأَك وَأَبُم مضُووعةُ وَنَ مارِقُ مَصوقَةُ وَزَرَابِي مَ بثوتَ إِهَا تُر النرفعَتُ وَأَكأَبُ النَّضُاتُ وَلَ أفلا مَفوقَةُ انظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقا والى السماء كيف رفعت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الي الى ايابهم ثم ان علينا حسابهم ان الي الى ايابهم ثم علينا حسابهم